ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيء قان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أين يستقيم